ثمانية استمع إلى الأصوات والكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها ب باء باب ت تاء توت ث ثاء ثوم ث فاء فيل ك كاف كلب